111. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 112. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم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 وَشَجرَةَ تَخُْجُ مِن طُودِ سَينَا أَنْتَ بُتُ بِالُّهُ وَصبِغِ للِأنكلين وَإَِّ لَكُم فِيأَنَّ مِ عِبَِح نُسْقكُم مَِّا فِي بُطُونهَا وَلَكُم فِيهاَا مَناف كثيرتُ وَمِنهَا تَأكُلُون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 بَشَرون مِثْنُكُمْ يأكُل مَِّ تَأكُلونَ مِنْهُ يَشْرَبُ مِماا تَشْبُون وَل إِن أَطَعتُم بَشْرًا مِت لَُم إكُم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 119. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون 110. مستكبرين به سامرا تهجرون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 113. سبحان عَمَّا عما يصفون 114. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 115. قل إما مَا إما رَبِّ فَلَا يوعدون 116. رب فلا